حروب الردة لتفصيل الكلام في حروب الردة مكان غير هذا المكان لأننا نتناول منها في هذا الكتاب ما يتصل بأعمال خالد وتقديم خصائصه ومزاياه وندعى عدا ذلك لمكانه من الشروح والمطولات وقد رجعت حروب الردة كجميع الثورات والأحداث الاجتماعية إلى أسباب مختلفة ولم تنحصر في سبب واحد وربما كان من أسبابها ما خفي على المؤرخين، ولا يزال خافيا علينا حتى الآن، ولكننا نعتقد أن الأسباب الآتية كافية لتفسيرها وتفسير نصيب خالد منها على القدر اللازم لفهمها والتصحيح دلالاتها. فمن أسباب حرب الردة تمرد القبائل القوية على قريش وأقوىها القبائل التي تنتمي إلى ربيع دون مضر، فإنها كانت تتعصب لنسبها وتأنف أن تعلوها قريش بفضل النبوة والرئاسة. وصرح بذلك طليحة النمري. حين لقي مسيلمة زعيم بني حنيفة ومدعي النبوة في اليمامة فقال أشهد أنك كذاب لكن كذاب ربيعه أحب إلينا من كذاب مضر وكان مسيلمة هذا يقول إنه أراد أن يأخذ نصف الأرض ويترك نصفها لقريش ولكن قريشا قوم ليسوا عادلين ولم تكن المنافسة بين قبائل مدر أخف ولا أضعف من المنافسة بين مدر وربيعه فإن المنافسة في الأقربين أشد وأيقظ من المنافسة بين الأبعدين كما هو المعهود في كل قبيل فكانت ذبيان وعبس وبن أسد تكره من سيادة القرشيين ما تكرهه القبائل البعيدة وروي عن عيينة بن حصن مثل ما عن طليح النمري إذ قال يؤيد المتنبئ طليحة بن خويلد نبي من الحليفين أحب إلينا من نبي من قريش ويعني بالحليفين بني أسد وبني غطفان وكانت قريش تقابل مثل هذه النفرة بمثلها في أيام خصومتها للنبي وثورتها عليه فكان صفوان بن أمية مشركا في وقعة حنين ولكنه أنكر من أخيه أن يفرح بنصر هوازن وحلفائها، وصاحبه وهزيمة المسلمين على أشدها، اسكت فض الله فاك، أتبشرني بظهور الأعراب، والله لأن يكون لي رب رجل من قريش، أحب إلي أن يكون لي رب رجل من هوازن، ومن أسباب الردة ثورة البادية على الحاضرة فما زال من دأب البادية في كل زمان أن تنقم على الحاضرة سلطانها ونعمتها ولم يشذ عن هذه السنة إلا بضع قبائل فيما بين مكة والمدينة كانت تخشى من سطوة القبائل الكبرى ما ليست تخشاه من سطوة المدينتين وكانت تحتكم في خصوماتها إلى وساطة أهل مكة تارة وأهل المدينة تارة أخرى فتؤثر مودة الجوار بعد طول الخبرة وطول العشرة على بلاء الفتنة فيما بينها إذا زال سلطان مكة والمدينة ولزم بعض هذه القبائل الحيدة يترقب ما يكون وأسرع بعضها إلى تلبية الدعوة فحارب في صفوف المسلمين ومن أسباب الردة نجاح الدعوة المحمدية بعد فتح مكة فإن هذا النجاح أطمع بعض القادة من رؤساء العشائر في بلوغ مثل هذا المطلب الجليل فما هو إلا أن استقر الأمر لمحمد في الحجاز وما حوله حتى شرأبت الأعناق للاقتداء به وظن من ظن أنهم قادرون على ما قدر عليه، وأن المسألة كلها مسألة كهانة وأسجاع وقيادة واتباع. وقصرت عقولهم عن إدراك سر القوة الأصيلة التي هيأت لمحمد كل ذلك التوفيق العظيم، وهي أن دعوته مطلوبة لإصلاح الأخلاق والمعاملات ونظم الحكم والمعيشه في العالم كله. وليست مجرد نهزة تنتهز لظهور رئيس مطاع وتحقيق مجد مرموق فظهر الدعاه في حياة النبي باليمن ونجد والبحرين لمجارات الدعوة بالحجاز وجاءت وفاته عليه السلام إثر ذلك فجرأتهم على المجاهرة بالعصيان ومن الأسباب التي أثارت القبائل فريضة الزكاة التي فرضها الإسلام على كل مستطيع فإنها أثارتهم لضنهم بالمال وأنفتهم من الأتاوى وخالفت ما ألفوه حتى من أكاسرة الفرس وقياصرة الروم لأنهم كانوا يأخذون من هؤلاء أكثر مما يعطون وكانت الأتاوات التي يرضخون عنها أقل من المنح التي توزع عليهم بين حين وحين باسم الخلع أو الهبات بل كانت منهم من ضاق ذرعا بالفرائض فأسقطها الدعاة عنهم جميعا وعفوهم من كل فريضة ومنهم من انف من السجود فقال لهم طليحة الاسدي إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم فاذكروا الله قياما فإن الرغوة فوق الصريح ويلحق بهذا وأشباهه أن الدين الجديد لم ترسخ جذوره بعد في نفوس الأقصين من أعراب البادية ولم تهجر طباعهم بعد عادات الجاهليه في العباده والمعيشه وقد كان المسلمون اعلم بهم من ان يدهمهم بالمفاجاه من قبلهم لانهم عرفوا طويتهم قبل ذلك من القران الكريم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وليس اقرب الى المالوف من نقوص هؤلاء على اعقابهم بعد موت النبي وشيوع الفتنه والاضطراب عن ايمانهم وشمائلهم مع اغراء الدعاه وفرط الحنين الى القديم وهو منهم جد قريب وثمه سبب لا يغفل ولو لم تذكره التواريخ بالسند القاطع والنص الصريح وهو الدسيسه المبثوثه من الدول الاجنبيه كل منها بما يوائمها وبما هي قادرة عليه وهذا يفسر لنا أن النبوة ظهرت من العرب أولياء فارس ولم تظهر من العرب أولياء الروم وهم الغساسنة ومن جاورهم من قبائل التخوم السورية فهؤلاء يدينون بالمسيحية فلم يظهر بينهم مدع أو مدعيه للنبوة ولكنهم ناوشوا المسلمين على التخوم مناوشه الحرب والوقيعة أما التغلبيون على مقربة من فارس فلم يكن عليهم حرج من دولتهم التي تحميهم أن يحاربوا دين العرب الجديد بدين آخر ولم يجدوا حرجا من عقيدتهم أن يسمعوا إلى المتنبئين والمتنبئات، لأن عقيدتهم هذه كانت مزيجا من المجوسية والوثنية ومسحه من المسيحية لا يرضاها أتباع كتاب، فلهذا ظهرت بينهم سجاح. وسلكت في التبشير بدينها العجيب مسلكا لا يستريح العقل إلى تفسيره بغير تفسير واحد وهو أنها كانت تعمل لغرض سياسي وبإغراء دولة أجنبية ولا تعمل لغرض ديني ولا بدافع من عندها وعند ذويها فالسجاح هذه كانت من بني يربوع اقرب بطون بني تميم الى نفوذ فارس ثم تزوجت في اخوالها التغليبيين بالعراق ثم انحضرت من ثم الى ارض بني تميم مبشرة بدين جديد بعد موت النبي عليه السلام وانحدر معها جيش كثيف لا يستهان بامره فلما دعت قومها الاولين بني يربوع الى هذا الدين طلبوا اليها على ما يظهر ان تؤلف بطون بني تميم جميعا الى دينها قبل الزحف على الحجاز لمحاربة المسلمين فلم يتفق بنو تميم على رأي وتركتهم الى اليمامة حيث كان مسيلمة الكذاب يتحفز كذلك للخروج على الاسلام ولم يكن اوفق لهما بهذه المثابة من التعاهد على غرض واحد هو الزحف على الحجاز ولكنها رجعت الى قومها وهي تقول انها وجدته على الحق فتزوجته وانه سيؤدي لها نصف غلات اليمامة وقد استنجزته شطر هذا النصف قبل مرجعها الى بلادها فلماذا خالفها بنو تميم ولماذا خالفها مسيلمه ولماذا انحدرت ثم عادت إن كان همها التبشير بدين جديد؟ ولماذا هابها مسيلمة واعطاها الجزية وهو يأنف أن يعطيها لخليفة المسلمين ويجرد لحربه جيشا قيل إن عدته أربعون ألفا وقيل بل ستون ولم يقل عن عشرين ألفا في تقدير أحد من المؤرخين؟ كل أولئك لغز سخيف لا يقبله العقل إلا على وجه واحد وهو أنها كانت داعية الفرس لتحريض العرب على الثورة ومن ثم أصابت ما أصابت من الإخفاق أو النجاح ويعزز ذلك أنها لقيت في رحلتها عملاء فارس جميعا من أبناء البواد العراقية والنجدية وأنها عملت حيث كان الأكاسرة حريصين على تجديد نفوذهم القديم قال ابن الكلبي كانت عين كسرة تبذرق أي تحرس من المدائن حتى تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة والنعمان يبذرقها بخفراء من بني ربيعه حتى تدفع إلى هوذ بن علي الحنفي باليمامة فيبذرقها حتى يخرجها من أرض بني حنيفة وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن وعلى هذا تكون مهمة سجاح قد وضحت على هذه الصورة التي لا لغز فيها ولا تناقض بين أجزائها ويكون بنو تميم وبنو حنيفة وغيرهم قد عملوها المعاملة الواجبة لمن يعتز بصولة الأكاسرة ويخلف المناظرة في وقت واحد فقد هدمت وقعة ذقار التي مر ذكرها بأول هذا الكتاب هيبة الأكاسرة في الجنة وساء ظن الأكاسرة بالمناذره ملوك الحيرة الذين كانوا صنائع فارس وكانت فارس تعول عليهم في إخضاع البادية القريبة والبعيدة فنكلوا بهم وعصفوا بدولتهم قبيل ذلك بقليل فأرسل الأكاسرة أميرة تغلبية لتخلف المناذرة في هذه المهمة القديمة وكان اختيارها من بني تغلب أدنى شيء إلى المعقول والمنظور لأنهم أعداء بني بكر الذين تصدوا لحرب الفرسي وهزموهم في وقعة ذيقار ثم كان تردد بني تميم وحنيفة في معاملتها أدنى شيء كذلك إلى المعقول والمنظور لأنهم أصدقاء المناظر من زمن قديم فلا هم راضون بهوانهم ولا هم قادرون على إغضاب فارس وغاية ما في وسههم أن يصرفوا سجاح راضية ويقنعها بأن الثورة على الإسلام حاصلة ويكون عملهم جميعا معقولا على هذا التفسير حيث يعوزه الفهم والوضوح على كل تفسير سواه بل نحن نخطر هذا في اخلادنا فنفهم كيف اشتد التغليبيون في حرب المسلمين وكيف اشتد المسلمون في حرب التغليبيين يوم اشتبكت جيوش الإسلام وجيوش الأكاسرة على أثر حروب الردة فهي شدة لها أوائلها ونهاية جاءت بعد بداية وكانت رحلة سجاح إلى الجزيرة العربية هي اولى الطلائع في حرب الأكاسرة والإسلام، من جملة هذه الأسباب يجوز لنا أن نقول إن المدينة ومكة وجيرتهما كانت تقف وحدها في وجه البادية العربية بأسرها ومن وراء البادية دول كبيرة تنصرها ولا تنصر المدينتين في هذه المعركة وقد كانت حروب الردة طائفا من الشر لا شك فيه ولكنها ولا ريب لم تكن شرا محضا خلوا من جانب المصلحة والفائدة لأن هذه الحروب وحدت عناصر المدينتين وهما وشكتان أنتفترقا كل في مفترق فاجتمعت منهما قوة تكافئ كل قوة في البادية على انفراد وتيسر لهما من ثم أن تأخذا من البادية قوة تفلقو الدول واقفة لهما بمرصد قريب ولولا حروب الردّاء لكان الخلاف بين المهاجرين والأنصار خليقا أن يتشعب ويستفحل وكان الأنصار فيما بينهم مختلفين شيعتين كبيرتين ثم شيعا صغارا في كل من الشيعتين وكذلك كان المهاجرون من هاشميين وامويين ومن سائر بطون قريش فان بني هاشم على انفرادهم لم يجتمعوا بينهم الى كلمه ولم يكن لهم مطمع في الوفاق بينهم وبين بطون قريش الاخرى ودع عنك الوفاق بين طوائف المسلمين اجمعين فلما تحفزت البادية للوثوب على المدينة أحس المسلمون جميعا أنهم فريق واحد مهدد بخطر واحد فاتفقوا بوحي البداهه التي لا موضع فيها لتعمل التفكير وحيلة الحظ والتحريض ولبثوا متفقين ما كانوا بحاجة إلى الوفاق وما كان الشقاق بينهم مرهوب العواقب محذور الأخطار وغني عن القول أن خالد بن الوليد كان في وسط هذه الحومة بكل داع من دواعيه النفسية والعقلية بداع العقيدة الإسلامية وداع العصبية القرشية وداع النشأة الحضرية وداع القيادة العسكرية التي قدمته إلى طليعة المجاهدين في هذا الميدان فشهد حروب الرده من أوائلها إلى نهاياتها وقسمت له الحصة الكبرى في أهم وقائعها واعصب أوقاتها ومنها وقعة واحدة ترجح بها جميعا وتعد من حروب الإسلام الحاسمة في صدر تاريخه وهي وقعة اليمامة التي انتصر فيها بعد هزيمة قائدين وتنقسم أعمال خالد في حروب الردة إلى قسمين أحدهما الذي اشترك فيه مع كبار الصحابة بقيادة الخليفة في المدينة وما جاورها والآخر الذي استقل به أو استقل على الأصح بناحيته العسكرية وهو أعظم عملية في هذه الحروب توفي النبي عليه السلام وجيش اسامه بن زيد في الجوف من ارباض المدينة والفتنه على مقربة منها تتطلع برؤوسها فعاد فريق منه إلى المدينة وأشار بعض الصحابة على الخليفة أن يرجع مسيرته ويستبقيه عنده فترة من الزمن ريثما يطمئن في عقر داره خلال تلك الغاشية فأبى أشد الإباء أن يخلف وصية للنبي أوصى بها في مرض وفاته قال قولته المأثورة والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة ونادى في المسلمين ليتم بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف وسار الجيش الى وجهته كما اراد فخلت المدينه من الجند الا بضع مئات من رجال المهاجرين والانصار ودرى اقرب المرتدين إليها بحالها من العزلة وقلة الحامية فزحفوا عليها وظنوا أنهم إذا هددوها وهي عزلاء وتوسلوا بالمفاوضة والوساطة في الوقت نفسه رجع الخليفة عن عناده وقبل منهم ما سواموه عليه وهو إقامة الفرائض كلها والإعفاء من الزكاة أو من الجزيه كما سموها زحفت مئات من عبس وذبيان وفزار على المدينة وتركوا شطرا من جموعهم في الربذة حيث تلتقي طرق كثيرة على مسافة سبعين أو ثمانين ميلا من المدينة وساروا بالشطر الآخر إلى ذي حسا وذي القصة وهي أقرب محلة إليها ثم أوفدوا سفراءهم ينزلون بالناس في بيوتهم ويتوسلون بهم إلى الخليفة أن يقبل منهم ما عرضوا عليه فأبى إباءه الذي لا ينثني وقال لو منعوني عناقا لجاهدتهم عليه فقفلت الوفود إلى جماعاتها وعلم الخليفة بقفولها وأخذ في التأهب للأمر بحزم العمل وحزم التدبير والحيلة بعد حزم الإيمان فلم يدع شيئا قط يستعد به للخطر المنتظر إلا أعده في أوانه وعلى الوجه الامثل في تلك الأحوال فأقام كبار الصحابة على الأبواب وجمع في المسجد من استطاع جمعه من المجاهدين وأرسل العيون على الطرقات من كل سبيل فما هو إلا أن جاءوه بنبأ القوم ومواضع جماعاتهم المختلفة حتى خرج مع الليل ليضربهم من حيث لا يتوقعون قدومه ودهم من كان منهم بذي القصة فذعروا لهذه البغتة التي لم تكن لهم على بال ولاذوا بالفرار حتى لحقوا بأصحابهم في ذي حساء فصمدوا هناك للمقاومة وقيل إنهم تحيلوا على إبل المسلمين التي لم تروض للقتال فضربوها بالأنحاء المنفوخه في وجوهها فنفرت وولت مجفلة من حيث أتت فأطمعهم ذلك في الهجوم على المدينة وظنوا أن أهلها لن يفارقوها يومهم على الأقل بعد هذه الهزيمة إلا أن الخليفة لم ينتظرهم معتصما بالمدينة كما انتظروا بل خرج بمن معه في هزيع من الليل على تعبئة كاملة وهبط عليهم عند طلوع الصبح وهم على غير اهبه فلم يلبثوا قليلا حتى تفرقوا وارتدوا ولم تقم لهم بعدها قائمه في هذه المحاوله الفاشله لان جيش اسامه عاد من وجهته قبل ان يسيفهم مدد نافع فيئس ان ياخذوا المدينه عنوه او غره بعدما اعياهم اخذها وهي قليله الحاميه مفتوحه الطريق تلك كانت هجمة المرتدين الأولى على معقل الإسلام ظفر فيها المسلمون لأنهم اعتصموا بحزم الإيمان وحزم التدبير وحزم الوفاق وانخذل فيها المرتدون لأنهم كانوا على نصيب ضئيل من هذه العدد الثلاث فخانتهم عزيمة الدين وعزيمة الرأي وعزيمة الكلمة الواحدة ولعلهم لو شاءوا أن يتحدوا كلمة وفعلا لفاتهم طلاب ذلك لقلة الكلأ والماء الذي يكفيهم مجتمعين فكان تفرقهم مما أعان المسلمين عليهم وعوضهم من قلة الجند رجحانا يقابلون به الكثرة وهي منحلة الوثاق ومن عجائب الخليفة الصديق أنه كان يعتصم بالإيمان حتى يقال لم يدع مزيدا للحيلة والتدبير ويعتصم بالحيلة والتدبير حتى يقال لم يدع مزيدا للإيمان ففي هذه الفترة التي شغل فيها أولئك المرتدين بالهجوم والدفاع كانت رسله إلى كل مكان تستنفر القبائل الموالية للنجدة وتمشي بالوقيعة والتفرقة بين القبائل المعادية او المتربسة للعداء وتأتيه بالاخبار من كل صوب فيعمل وهو بصير ويعملون وهم متخبطون مضللون فلم تنقضي هجمة فزارة وعبس وذبيان حتى استتم له جيش كبير من ابناء القبائل الموالية في جوار المدينة ومكة ومعهم جيش اسامة وعدته بضعة الاف من المدربين على القتال ومضى رسوله عدي بن حاتم الطائي إلى قومه بني طي وهم يترددون فريق يعصي الخليفة ويلحق بالمتنبئ الاسدي طليح بن خويلد ومعهم فلول المرتدين عن المدينة وفريق يحجم عن العصيان ويؤثر البقاء والانتظار فارهبهم من مغبة العصيان وساعده على إرهابهم مصير عبس وذبيان وأنذرهم لا يهبطن عليهم جيشا لا مقدره لهم بدفعه من تلك الأمداد التي تتدفق على المدينة أو يثوبوا إلى الإسلام وإيتاء الزكاة فأصغوا إليه وسألوه المهلة حتى يستخرجوا من لحق بتليحة من اخوانهم لئلا يقتلهم وهم بين يديه ووعدوه ان يدخلوا بهم جميعا في زمرة جيش المسلمين إلى هنا انتهت المرحلة الأولى التي اشترك فيها المسلمون جميعا بقيادة الخليفة لمدافعة المرتدين عن المدينة وكان شأن خالد فيها شأن غيره من أبطال المجاهدين وآن أن تبدأ المرحلة الثانية وهي المرحلة التي توزع فيها الأعمال بين القادة في شتى الميادين بعد أن تمت العدة وتوافدت الأمداد من مختلف القبائل واستراح الجيش أسامة وهدأت ثورة القيض وبدأ الخريف وأصبح من الميسور للخليفة أن يوجه البعوث إلى المتنبئين في مواطنهم ليعجل كل منهم عن مراده قبل استفحال خطبه ففي أول هذه المرحلة نرى خالدا بذي القصة حيث عقد له الخليفة لواء القيادة على جيش لا تتجاوز عدته أربعة آلاف مقاتل أكثرهم من أبناء القبائل الموالية وأقلهم من المهاجرين والأنصار ووجهته إلى بزاخة من أرض بني أسد حيث اجتمع بنو أسد وقيس وحلفاؤهم إلى المتنبي القائم بأمر الردة هناك طليحه بن خويلد وربما كان الصحيح ان خالدا انما استقل في اول هذه المرحله بعمل القائد العسكري في تنفيذ خطه مرسومه بتفصيلاتها اذ كانت هذه الخطه متفقا عليها بينه وبين الخليفه وكان الخليفه اليقظان يامره بما يصطنع خطوه بعد خطوه وينبهه الى مواقف القبائل ومواطن الخطر منها على درجاته ويسحبه الى بدايه طريقه قال الخليفة وهو يودع الجيش أيها الناس سيروا على اسم الله وبركته فأميركم خالد بن الوليد إلى أن ألقاكم فاني خارج في من معي إلى ناحية خيبر حتى ألاقيكم ثم خلى بخالد وأسر إليه أمرا ثم قال عليك بتقوى الله واثاره على سواه والجهاد في سبيله والرفق بمن معك من رعيتك فإن معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار، فشاورهم فيما نزل بك، ثم لا تخالفهم، فإذا دخلت أرض العدو، فكن بعيدا من الحملة، فاني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بالزادي، وسر بالأدلاء، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، واحرص على الموت توهب لك الحياة ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه واحترس من البيات فإن في العرب غره وأقلل من الكلام واقبل من الناس على نيتهم وكلهم إلى الله في سريرتهم وإذا أتيت دارا فقحم فإن سمعت آذانا أو رأيت مصليا أمسك حتى تسألهم عن الذين نقموا ومنعوا الصدقة فان لم تسمع اذانا ولم تر مصليا فشن الغارة فاقتل وأحرق كل من ترك واحدة من الخمس وإذا لقيت اسدا وغطفان فبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا عليك ولا لك متربص السوء ينظر لمن تكون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة ولكن الخوف عندي من أهل اليمامة فاستعين بالله على قتالهم فإنه بلغني أنهم رجعوا بأسرهم فإن كفاك الله الضاحية فامضي إلى أهل اليمامة سر على بركة الله ولم يكن الخليفة على نية المسير إلى خيبر كما أعلن أمام الناس ولكنه لم يشأ يعلن سير الجيش إلى بزاخة نصا لمقاصد متعددة منها أن يخيف بطون طي حين يقصد إليهم جيش أسامة بقده وقضيده فيجهز على بقية التردد التي تهجس في صدورهم ومنها أن يقنع طليحة بارسال من عنده من طي لنجدة إخوانهم والدفاع عن بلادهم ومنها أن يدهم طليحة على غره وهو يظن أن الجيش متجه إلى غير بزاخة ومنصرف عنها الى حين ومنها أن يلزم اهل خيبر اماكنهم فلا يشتركوا في قتال وقد عمل خالد بهذه الخطه فمضى في طريق بزاخه ثم عرج الى اليسار قبل منتصف الطريق كانه يريد الحمله على ديار طيء وهناك وافاه فوق الالف من مقاتله البطون الطائيه ممن تخلى عن طليحه او كان على نيه اللحاق به بعد قليل وقبل أن يستوي خالد في طريقه إلى بزاخه جاءه أناس من الطائيين فعرضوا عليه أن يكفوه حرب قيس ويعفيهم من حرب بني أسد لأنهم حلفاؤهم منذ الجاهلية ولم يكن عدي بن حاتم على رأي قومه فقال لخالد لو ترك هذا الدين أسرة الأدنى فالأدنى من قومي لجاهدتهم عليه أفأنا أمتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم؟ فلم يشأ خالد أن يكره أناسا على حرب من يسالمونهم ولا يتحمسون في قتالهم وقال لعدي لا تخالف قومك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط والله ما قيسوا بأوهن الشوكتين امضوا إلى أي القبيلتين احببتم واتم تعبئته للقتال وهو على الطريق فجعل القبائل على ميمنته والأنصار والمهاجرين على ميسرته وصمد هو في القلب مع فئه من هؤلاء وهؤلاء اما طليحه فالظاهر انه كان احذر من ان يؤخذ على غره فانه قد رصد العيون على فجاج الصحراء فعلم بمقدم المسلمين قبل وصولهم الى بزاخه واعد العده لكلتا الحالتين من غلبه وفرار فعزل اكثر النساء في مكان امين لئلا يقعن في السبي اذا دارت الدائره عليه وأقام حوله أربعين فارسا من أشد فتيان بني أسد ليدرأ الهجمة عنه كأنه كان يعلم أسلوب خالد في قتاله إذ كان قصده قبل كل قصد أن ينحي بالضربة القاضية على رئيس القوم فيفوت في أعضاد القوم جميعا بقتله أو إكراهه على الفرار ولم يكن طليحة جبانا ينتحي عن الطعن والضرب وراء غيره، بل كان مشهورا بالشجاعة معروفا عنه أنه أقسم لا يدعوه أحد إلى مبارزة إلا أجابه، ولكنه كان على شجاعته اميل إلى الحذر والحيطة منه إلى المجازفة والحماسة. وكان في هذه الخصلة نقيد نده الذي يصاوله وينازله بالسلاح والأخلاق فكان خالد أقرب إلى المجازفة والحماسة منه إلى الحذر والحيطة ولقد كانت لجيش توليحة مزيتان هما الكثرة والراحة فقد كان جيشه يربو على جيش المسلمين بألف مقاتل أو زيادة مع وفرة السلاح والركائب وكان مستريحا في دياره على خلاف جيش المسلمين الذي كان عليه أن يلقاه بعد مسير مئات من الأميال في الأودية والجبال ولهذا اوشك أن يفوز بيومه لولا عزمة من عزمات القيادة التي تأتي في إبانها وتدور برحة الحرب من طرف إلى طرف في ساعات معدودات، فلما التحم الجيشان ثبتت مليحه واصحابه ثبات المستميت وكروا على المسلمين كره عنيفه فكشفوا الميمنه ولحقت بها الميسره وانقضت هنيها خيل الى المسلمين انهم منكسرون لا محاله وجاء بعض بني طيء الى خالد ينصح له ان يتراجع يومه ليعتصم بجبال طيء ويستدرج المرتدين اليها فانكر عليه نصيحته وزجره قائلا لا اعتصم بغير الله ثم عول على الكرة في كبة الجمع ليبلغ النصر أو يموت دونه فأرسل فرسه وترجل مقاتلا على قدميه ليملك الحركة حيث يشاء ويبعث القدوة في قلوب صحبه ونادى بالأنصار كأنه ذكر موقف النبي يوم حنين يا أنصار الله فلبوه مندفعين إليه، وثاب أبناء القبائل إلى مواضعهم، فاستحر القتال في الفريقين حتى قتل حرس طليحة جميعا، واستقر هو في دثار الكهانه يوهمهم أنه يتلقى الوحي أو ينتظر المدد من السماء، وقد كان أتبعه يحبون أن يؤمنوا به مجاملة له، ومرضاه لكبرياء القبيلة في أنفسهم فلما جد الجد احبوا ان يروا لهذا الإيمان علامة وسأله زعيم فزاره عيينة بن حصن وهو من أعز أنصاره وألد أعداء المسلمين هل جاءك جبريل؟ قال لا ثم رجع له مستعجلا وحي السماء صائحا به وقد نسي في غضبه أنه يخاطب على زعمه نبيا من الأنبياء لا أبلك أجاءك صاحبك؟ قال لا فصاحبه حتى متى قد والله بلغ منا فلما عاوده الثالث خجل أن يجيبه جوابه الأول وقال له نعم جاءني وأوحى إلي أن لك رحى كرحاه وحديثا لا ننساه فسخر منه عيين وقال نعم هو حديث لا ننساه ونادى في قومه وهو مؤمن بهزيمة طليحة وإدبار أمره انصرفوا يا بني فزارة إنه لكذاب وجعل طليحة يسألهم من حيرته ما يهزمكم فأجابه أحدهم أنا أحدثك ما يهزمنا إنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله وإنا لنلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه وأدرك طليحة حذره وكان قد أعد لهذا الحذر عدته فركب الفرس وأردف امرأته النوار على راحله وراءه ونجى بها وهو ينادي أتباعه من استطاع أن يفعل هكذا فليفعل وما زال في فراره حتى لحق بالشام وتعقب خالد فلول المرتدين ومن مالأهم من قبائل هواز وسليم حتى لحق بهم في ظفر حيث أحاط بسلمة أم زمل وهي كأمها من قبلها مضرب المثل في العزة والمنعة كان يقال عن أمها أعز من أم قرفة لأنها تعلق في بيتها خمسين سيفا كل سيف منها لرجل من ذويها وقد سبيت هي في عهد النبي عليه السلام فاعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها فذهبت إلى قومها مغضبة لتلك العزة التي انتهى بها عناد قومها إلى الأسر والخدمة واستثارت حمية الرجال بهذه الغضبة التي تثير الطبيعة البدوية ولو لم تجتمع إليها بواعث أخرى للغضب والثورة فدار بين خالد وبين جيشها أحر قتال ووقفت هي على جمل مشهور تضرم النخوة في قلوب جندها وترد الشجاعة إلى من ادبر للفرار ومضى اليوم وهي تكافح ومن حولها زعماء جيشها يكافحون فجعل خالد مئة من الإبل لمن يصيب الجمل وأرسل نخبة من فرسانه عليه فعقروه وقيل إنهم لم يصلوا إليه حتى قتل من دونه مئة رجل من حماتها المستيئسين، وقد تفرقت سرايا في أثر المنهزمين تضربهم وتجمع الأسلاب والغنائم وتدعو إلى الإسلام، فلم تمضي أيام حتى كان قد فرغ من مهمتيه الأوليين، وهما الإنذار والتغلب على الفتنة. وبقيت مهمته الأخيرة وهي القصاص والتأديب ولعلها كانت ألزم وأحزم من قمع الفتنة وتمزيق الجيوش لأن المرتدين كانوا قد أسرفوا في التنكيل بالمسلمين الذين أصابوهم بينهم ولم يتورعوا عن مثله من المثلات التي يتورع عنها المقاتل الكريم وأصابوا أولئك العزل المنفردين في غير ساحة الحرب وبغير نذير من قتال فكانت أوامر الخليفة إلى خالد صريحة ألا يني في عقاب المعتدين، ولا يظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتله ونكل به غيره، ولم يكن خالد في مواقف الصرامة والبطش بحاجة إلى توكيد وتشديد، فلم يقبل من المرتدين إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على المسلمين، ومثل بهم فأحرقهم بالنيران وردخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال كفعلهم بأولئك الأبرياء الغافلين عن عدوانهم الذميم وقاد رؤساءهم في جوامع الحديد إلى الخليفة ليصنع بهم ما يشاء وذلك درس لا شك أنه عنيف مخيف ولكنه لا شك أنه عادل في شرعة الحرب والسلم وأنه لازم كل اللزوم في أحوال كتلك الأحوال وأيا كانت المثلات بالمرتدين فهي على التحقيق لا تتجاوز المثلات التي تؤمر بها حملات التأديب في عصرنا هذا لمعاقبة أناس لم يقترفوا مثل ما اقترفه المرتدون ولم يقرنوا فعالهم بجريرة الخروج على عقيدة أو شريعة ولا بتهديد الدولة في كيانها وهي أحوج ما تكون إلى الأمان والضمان ومع هذا وجد من كبار المسلمين من لام خالدا على الإمعان في تأديبه على النحو الذي نحاه، فقال عمر بن الخطاب للخليفة منكرا إحراق الناس، بعثت رجلا يعذب بعذاب الله، انزعه. فلم يستمع إليه الخليفة لأنه كان في حنقه على المرتدين لا يستعظم عليهم ضربا من ضروب العقاب. ومهما يكن من مجارات هذا العقاب لطبع خالد فهذه البعثة بين بعثاته جميعا هي بعثة التنفيذ المحض الذي لا يشوبه نصيب من الاستقلال. اللهم الا استقلال القائد الكفؤ بحسن القيام على ما وكل اليه ومما لا غنى عنه قبل الانتقال الى اعمال خالد المستقله في بقيه حياته ان نتحرى نصيبها من اطاعه الامر ونصيبها من الاقدام على العمل غير مامور به ولا محمود عليه فيجوز لقائل في هذا الصدد أن يقول إن الخليفة لم يرسم لخالد خطة القتال والمداورة في بعثة بزاخة، وإنما أفضى خالد بهذه الخطة إلى الخليفة، فأقرها ووافقه عليها، ذلك جائز غير ضعيف الجواز ولكننا على هذا نرجح أن الخليفة هو صاحب الخطة من الفها إلى يائها وأن نصيب خالد فيها هو نصيب الإقرار والموافقة ويميل بنا إلى هذا الترجيح أن نصائح الخليفة في بدء البعثة قد شملت الصغائر والكبائر وتناولت تفصيل الحركة كما تناولت تفصيل البيان الصحيح عن مواقف المرتدين في كل قبيلة وكل ميدان وأن الخطة قامت على التورية والسبق بالهجوم وكلهما مما تعلمه الخليفة الأول بعد طول الصحبة من النبي عليه السلام إذ كان مأثورا عنه وأنه كان إذا قصد وجهة ورى بغيرها وأنه كان لا ينتظر الهجوم بل يسبق الهاجمين إليه وقد جرى الخليفة على ذلك في دفاعه عن المدينة قبل مسير البعوث وعقد الألوية للقواد كذلك تواترت بعض الأقوال بمسير خالد إلى بني تميم بعد معركة البزاخة قبل أن يأتيه أمر الخليفة بالهجوم قيل إن الأنصار أنكروا عليه المسيرة إلى بني تميم وقالوا له ما هذا بعهد الخليفة إلينا؟ إنما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا فقال لهم خالد إن يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار ولو أنه لم يأتيني كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة إن أعلمته بها فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزها، بل قيل أكثر من ذلك إنه أغار على اليمامه قبل أن يأتيه الأمر من الخليفة بالإغارة عليها، وهي أهول حروب الردة، بل لعلها أهول من معظم حروب الفرس والروم، فزعم قوم أنه قال لصحبه بالبطاح والله لا أنتهي حتى أناطح مسيلمه فأبى الأنصار وقالوا هذا رأي لم يأمرك به أبو بكر فارجع إلى المدينة فأصر على رأيه وقال لا والله حتى أناطح مسيلمه فرجعت الأنصار فسارت ليلة ثم قالوا والله لأن نصر أصحابنا لقد ندمنا ولئن هزموا لقد خذلناهم فرجعوا اليه ومضى بهم الى اليمامه والذي لا نزاع فيه ان الخليفه لم يبعث احدا غير خالد الى بني تميم ولو بعث غيره لصح ان يقال انه سار اليهم غير مامور ولكنه قال عند مسير جيشه من ذي القصه اذا فرغ سار الى مالك بن نويره بالبطاح ان اقام له أما اليمامة فقد بعث إليها الخليفة عكرمة بن أبي جهل ثم رأى حاجته إلى المدد فوجه في أثره شرحبيل بن حسنة وأمرهما أن يتلاقيا ولا ينفرد بالهجمة على اليمامة ثم بدا لعكرمة أن يستأثر بالنصر وحده فهجم على مسيلمة قبل أن يوفيه المدد فنكب نكبة شديدة وتلقى الخليفة نبأ هذه النكبة فكتب إلى شرحبيل يأمره بالتوقف حتى يأتيه أمره ولم يقل أحد ان الخليفة توجه قائدا غير خالد لنجدة شرحبيل ولا كان معقولا أن يكتفي بشرح بيل بعد هزيمة أكريمة، وقد كان كلاهما عنده في حاجة إلى التعزيز والإمداد. وقد تقدم أن الخليفة قد بصر خالدا بشأن اليمامة قبل خروجه إلى البزاخة، وليس ثمة من داع إلى الشك في نسبة ذلك المقال إليه، ولا إلى الشك بعد هذا جميعه في تولية خالد قيادة الجيش الذي سار إلى اليمامة، ومن المتواتر جدا أن خالدا لقي الخليفة بعد مسيره إلى بني تميم وقبل مسيره إلى بني حنيفة لأنه استدعي لسؤاله عن مقتل مالك بن نويرا وزواجه من امرأته ليلى فهو قد توجه إلى اليمامة مأذونا مأمورا بعد وقعة البزاخة وبعد وقعة بني تميم وعدا هذا كله يكاد يستحيل على العقل ان يقبل ان خالدا قد تولى حربا كحرب اليمامه اشترك فيها اعظم الصحابه واستهدف المقاتلون فيها لاكبر الاهوال دون ان يندب لذلك بامر صريح وغايه ما نفهمه الان من ورود ذكر اليمامه عند عقد الالويه في ذي القصه ان الخليفه عرف خطرها فاراد ان يجمع لها اكبر قوه من جيوشه المختلفه واراد في الوقت نفسه ان يشغل بني حنيفه بانفسهم فوجه اليهم اكرم اولا ثم وجه شرحبيل بعده ليتلاقيا معا ويكون خالد قد فرغ في ذلك من امر بني اسد فيدرك سابقيه معززا لهم ان تعذر عليهم ان يقهروا بني حنيفه قبل قدومه وهي خطة تلائم ما عرف عن خطة الصديق من جرأة وحيطة وسرعة ولا يمنع هذا أن الخليفة أمر خالدا أن يرجع إليه بعد كل مرحلة من مراحل هذه البعثة لعله قد استجد شيء في غيابه وفحو الأقوال الكثيرة التي تتفق بالبداهة على هذا النسق أن خالدا قد تولى التنفيذ في ترتيب أعماله وتولاه أيضا في أوائل خططه. ولكنه قد وكل إلى نفسه في الأمور التي يعلمها الشاهد ولا يعلمها الغائب، ومنها موعد المسير وطريقة الهجوم واللقاء، فقام بما وكل إليه جميعا على أكمل الوجوه، وأقمنها بموافقة الخليفة، إلا في موضعين لكل منهما ارتباط بمسألة زواج. أحدهما في البطاح والآخر في اليمامة، فقد تعرض فيهما لمؤاخذه الخليفة ومؤاخذه كبار الصحابة، ولم يرض فيهما عرف الجاهلية أو عرف الإسلام، وظاهر من مقال الخليفة في ذي القصة أنه لم يكن على يقين من عداء بني تميم أو من ضرورة القتال في أرضهم، وإنما كان يعلق الأمر على موقفهم عند وصول جيش المسلمين إليهم، وبخاصة بعد وفود زعماء منهم بإعلان الطاعة وإيتاء الزكاة وليس أدل من هذا على أن الصديق رضي الله عنه قد كان يعمل عمله في حروب الردة جميعا وهو على استطلاع وثيق وعلم واف بأحوال كل طائفة من المرتدين وأن من دواع انتصاره وفاء أخباره بحاجات القتال ونقص أخبار المسلمين عند القبائل المرتدة بعيدها وقريبها على السواء فتقديره لموقف بني أسد منذ البداية كان أصح تقدير وكذلك كان تقديره لموقف بني حنيفة في اليمامه ومثل هذين في صحه الإلمام بالأحوال المختلفة شكه في ضرورة القتال بالبطاح وتعليقه القتال مع مالك بن نويرا على شرط وتخصيصه مالكا بالذكر دون الآخرين من زعماء بيوت بني تميم فالواقع في أمر بني تميم كما نعلمه اليوم أنهم لم ينطووا على خطر جسام وإن اختلفت في نياتهم الظنون وتاريخهم قبل الإسلام بعشرات السنين يؤكد هذه الحقيقة ويوحي إلى الخليفة رأيه الذي ارتآه كانوا في أجهل أيام الجاهلية في طليعة العربي كثرة ومنعة وسعة بلاء ووفرة ماء ومرعى وكانوا يجترئون على المغامرات التي تفرق منها القبائل الأخرى فبطشوا مرة بقافلة عظيمة من قوافل الفرس التي تسير في رعاية الدولة الفارسية وحراسة أناس من بني حنيفة وفارس دولة ضخمة يهابها العرب وبني حنيفة قوم من المنعة والعزة بمكان فلما استشار كسرى بعد زعماء بني حنيفة في عقوبتهم قيل له إن أرضهم لا تطيقها أساويرتك وهم يمتنعون بها ولكن احبس عنهم الميرة، فإذا فعلت بهم ذلك سنة أرسلت معي جندا من اساورتك فأقيم لهم السوق، فإنهم يأتونها فتصيبهم عند ذلك خيلك، وكذلك لم يتمكن منهم كسرة حتى منع عنهم حاجياتهم من أرض الحضارة في سنة مجدبه واستعان عليهم بمن يستدرجهم إلى مكان ينالون فيه، ولكن بني تميم على هذا كانوا مثلا من الامثله النادره على عجائب الحظوظ في هذه الدنيا فقلما ظهر للمعتبرين ان الكثره والسعه والمنع والوفره تنقلب احيانا الى نقمه تشبه القله والضنك والخوف كلما ظهر ذلك في شان بني تميم فقد كانت كثرتهم وسعة بلادهم واكتفاء كل بلد منها بمراعيه وامواهه سببا لتفرقهم وتصدع وحدتهم وتعذر الاجماع بينهم على رئيس واحد فتشعبوا بطونا يدين كل بطن منها لرئيس بل بيوتا في البطن الواحد يبلغ من تنافسهم ان يتحاربوا ويتوارثوا التراث ويصبح التوفيق بينهم أعسر من التوفيق بين أحدهم والغريب الطارئ عليهم من الأعداء والأصدقاء وكان هذا شأنهم يوم ظهرت الدعوة المحمديه فلما بلغتهم خاف كل منهم أن يرفضها فيكون منافسوه الواقفون له بالمرصاد حربا عليه فاجاب رؤساؤهم الدعوة وأقرهم النبي على رئاستهم ومنهم الزبرقان بن بدر على الرباب وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون ووكيع بن مالك على بني حنظلة ومالك بن نويرة على بني يربوع وهم بيت من بيوت بني حنظلة الكبار وكل أولئك رجال من ذوي الرأي الراجح والقول النافذ والمناقب الشخصية ويمتاز من بينهم مالك بن نويرة بمزايا أخرى لم تتفق لواحد منهم وهي اللباقة والظرف والفصاحة وحسن المحاضرة مع الوسامة والصباحة وأناقة الزي والشعر وهي في جملتها تلك الصفات التي ترشح صاحبها لمآسي البطولة في قصص الحياة من واقع أو خيال كانت فيه خيلاء وجفله وكان متلافا لا يبقي على مال وكان فارسا شاعرا محدثا ظريف المدخل على من يعرف ومن لا يعرف ومن ذاك أنه كان يقصد الحي من أحياء الاعداء وله فيه أسرى يريد فكاكهم بالفدية المصطلح عليها، فلا يحدث أهل الحي هنيهة حتى يخلبهم بحديثه، ويأسرهم بظرفه وحسن سمته، فيرد إليه أسيره بغير فدية، ويفترق وهم أصفياء، وكان مالك هذا أول من قصدت إليه سجاح المتنبئة عند منحدرها من الجزيرة، فصرفها عنه بلباقته إلى ملاقات البطون الأخرى من بني تميم، ولعله زين لها أن تجمعهم إليها عصبة واحدة لعلمه باستصاء ذلك عليها وعلى غيرها وإنها وشكة أن تنتقم له منهم إن هي دعتهم إلى الالتفاف بها فلم يجيبوها ولم تزل الانباء قبل مقدم سجاح وبعد منصرفها تتتابع بعضها بعضا بانكسار المرتدين وغلبة المسلمين عليهم إلا ما كان من هزيمة إكريمة في اليمامة وانتصار بني حنيفة عليه وهو انتصار لا يسر بني تميم لشدة المنافسة بينهم وبين بني حنيفة فلما أخذ الخليفة في عقد الالويه وتسيير البعوث كان بني تميم على حالهم المعهود من التفرق والمراقبة بعضهم لبعض على توجس وحذر فسبق بعضهم إلى المدينة بحصته من الزكاة وتأخر بعضهم حتى نزل خالد بأرضهم فدفعوها إليه وتحير مالك بن نويره فلم يعزم على الحرب ولم يؤدي الزكاة وأغلب الظن أنه بدد ما جمع من الصدقات في هباته وملاهيه ثم ليم في ذلك فأجاب لائميه بأبيات قال فيها وقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغدي فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا الدين دين محمدي يعني أن محمدا هو صاحب الدين وصاحب الزكاة وقد مضى محمد فليس لأحد بعده أن يتقاضاه وهو على الجملة موقف رجل مسرف لا يبالي ما يجيء من الغد كما قال وليس بموقف عناد وتحفز لقتال فلما نزل خالد بالبطاح لم يجد أمامه أحدا يلقاه بزكاة أو يلقاه بقتال فعسكر حيث نزل وارسل السرايا في اثر هذا البطاح فجاءته بمالك بن نويرا في نفر من بني يربوع فحبسهم ثم امر بقتلهم وحدث بعد ذلك انه تزوج بمراه مالك ليلى ام تميم وكانت من اشهر نساء العرب بالجمال ولا سيما جمال العينين والساقين يقال انه لم يرى اجمل من عينيها ولا ساقيها وتضطرب الروايات هنا ابعد اضطراب واصعبه ان تهتدي منه الى مخرج متفق عليه فمن قائل ان السرايا وجدت بني يربوع يصلون وسمعت الاذان ومن قائل لم نرى صلاه ولم نسمع باذان ومن قائل ان الاسرى قتلوا لان الليله كانت بارده ونادى مناد من قبل خالد ان دافئوا اسراكم ففهم الحراس انه يريد القتل لانهم من بني كنانه والمدفئه بلهجتهم كنايه عنه ومن قائل إن مالكا قتل بعد محادثة حامية جرت بينه وبين خالد، ثم تضطرب الروايات في نقل حديثهما، فلا يدرى له نص صحيح، فقيل إن مالكا صرح بأنه لا يعطي الزكاة وإنما يقيم الصلاه فقال خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ فقال مالك قد كان صاحبك يقول ذلك، فاتخذ خالد قوله دليلا على تبرئه من النبي وقال له اوما تراه لك صاحبا ثم حمي الجدل بينهما حتى امر بقتله ونسجت الخرافة بعد ذلك نسيجها الذي لا يتماسك لوهيه فزعموا ان خالدا امر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا فاكل منه وان شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج اللحم ولم يفرغ الشعر وهي خرافة تروى لتدلنا على شيء واحد وهو وجود الحانقين الراغبين في التشهير بخالد وتبشيع أعماله وإغار الصدور عليه وقيل إن مالكا لمح في عيني خالد الإعجاب بامرأته فصاحبه هذه التي قتلتني فقال له خالد بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام ويذهب بعضهم إلى أكثر من هذا، فيزعمون أن هوى خالد له سابق لحرب الردة، وفي ذلك يقول أبو نمير السعدي، قضى خالد بغيا عليه بعرسه، وكان له فيها هوى قبل ذلك، وقيل ان خالد توعد مالكا بالقتل، فقال له مالك، أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال خالد، وهذه بعد تلك، ثم تكلم أبو قتاده الأنصاري وعبد الله بن عمر في أمره فكره خالد كلامهما وعاد مالك يقول له يا خالد ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا فقال خالد لا اقالني الله إن أقلتك وتقدم إلى ضرار ابن الأزور أن يضرب عنقه ويزيدون على ذلك أن خالد دعا أبا قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمر إلى حضور عقد الزواج بليلة بعد مقتل زوجها فأبيا وأشار عليه أن يكتب إلى أبي بكر فلم يستمع إليهما وغضب أبو قتادة فأقسم لا يجمعه بعد اليوم وخالدا لواء واحد وقفل إلى المدينة غير مستأذن من قائده فلقي الخليفة ولقي عمر بن الخطاب فكانت غضبه عمر أشد وأعنف وطلب إلى الخليفة أن يعزله وأن يقيده قائلا إن سيفه فيه طغيان فلم يجبه الخليفة وقال له يا عمر تاول فأخطأ ارفع لسانك عن خالد فاني لا أشيم سيفا سله الله على الكافرين ولكنه ودى مالكا واستدعى خالدا إليه فلما قدم إلى المدينة رأى عمر منه ما زاده غضبا وشدة في طلب القود منه راه قد دخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته اسهما فنهض إليه فنزعها وحطمها وصاحبه قتلت امرئا مسلما ثم نزوت على امراته والله لأرجمنك لا بأحجارك فتركه خالد ولقي الخليفة فاعتذر إليه فعنفه الخليفة وأمره أن يفارق ليلى ثم عفى عنه واستبقى خدمته فعاد خالد إلى المسجد وفيه عمر فبادره حين رآه مناجزا هلما إلي يا ابن أم شملة فعرف عمر أن الخليفة قد عفى عنه فلم يكلمه ودخل بيته وحسبنا من هذه الأقوال جميعا أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه والثابت الذي لا نزاع فيه أن وجوب القتل لم يكن صريحا قاطعا في أمر مالك بن نويره، وأن مالكا كان أحق بإرساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة وأن خالد تزوج امرأة مالك وتعلق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة. وأوجب ما يجبه الحق علينا بعد ثبوت هذا كله أن نقول إن وقعت البطاح صفحة في تاريخ خالد كان خيرا له وأجمل لو أنها حذفت ولم تكتب على قول من جميع تلك الأقوال لأنها لم تضف إلى فخاره العسكري كثيرا ولا قليلا، وأهدفته لملام أحمد ما يحمد منه أن له عذرا فيه، يقبله أناس ولا يقبله آخرون، يجب تقرير هذا عند تقدير خالد، لأنه الحق الذي لا يعلو على ميزانه ميزان في ترجيح الرجال والأعمال، ولأن الرجل الذي يخشى على قدره من تقرير أخطائه رجل لا يستحق أن يكتب له تاريخ إذ معنى الخشية عليه من أخطائه أنه فقير في الحسنات والعظائم وأنه من الفقر في هذا الجانب بحيث تعصف الأخطاء بعظائمه وحسناته ولم يكن خالد بن الوليد كذلك بل كانت له في ميزان العظمة والعبقريه كفة راجحة ولم يكد يرحل عن البطاح حتى اتصلت له حلقات من كبار الأعمال توزع على عشرة رجال ويجد كل منهم في نصيبه كفايته من الفضل والرجحان خرج من البطاح إلى اليمامة خرج من وقعة لا خطر لها إلى وقعة لها الخطر الأكبر في حروب الردة وفي حروب الإسلام كافة خلال أيام الخلفاء الراشدين ويرجع هذا الخطر إلى قوة بني حنيفة أصحاب اليمامة ودهاء رئيسهم مسيلم بن تماما ومنعه بلادهم بالجبال والأودية ووفرة الماء والثمرات هابها أصحاب سجاح وقالوا لها حين حدثتهم بغزوها إن مسيلم قد استفحل أمره عظم فلم تهون عليهم خطبها حتى استنزلت لهم سجعات من وحيها المزعوم تقول فيها عليكم باليماما دفوا دفيف الحمامه فانها غزوه صرامه ولا تلحقكم بعدها ملامه وكان مسيلمة هذا رجلا قصيرا أخنس الأنف أفتصه شديد الصفرة زري الهيئة ولكنه على ما يؤخذ من أخباره كان على ذكاء مفرط وحيلة نافذة وكان من أولئك الدهات الذين يعوضون بالحيلة ما فاتهم من الهيبة والرواء فاشتهر بالخلابة والقدرة على استهواء النفوس من الرجال والنساء فمن خلابته أن النبي عليه السلام أرسل إليه رجلا من قراء القرآن ليعلم أهل اليمام أحكام الإسلام ويبصرهم بالفرائض والعبادات وهو نهار الرحال فما لبث الخبيث أن استغواه حتى شهد له أنه يوحى إليه وأنه سمع النبي عليه السلام يقول إنه قد أشركه معه وشهد له بالنبوة وقد استغوا سجاح وهي تدعي النبوة حتى شهدت بنبوته وتزوجته وانصرفت من بلاده بنصيب من الهدايا يقنعها بالذهاب ولا يضمن لها التكرار وكأنه كان على حظوة عند النساء وخبرة بأهوائهن وأساليب مرضاتهن فقد كان نساؤه يحببنه ويجزعن عليه وصاحت إهداهن ساعة أن قتله وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم وأمير الوضاء. قتله العبد الأسود وخليق بهذا أن يظن به السحر وتنتظر منه الخوارق بين الجهلاء لأنهم يرون سلطانه ولا يعلمون ما اتاه فيخيل إليهم أنه سر من الغيب أو معونة من الجنة والشياطين وهو على هذا كان يعين حيلته بما استطاع من صناعة الشعوذ والألعيب التي كان يحذقها بعض الكهان في بلاد العرب والعجم فكان قبل ادعائه النبوه يطوف بالأسواق ويتعلم النيرانجيات حيث سمع بأساتذتها المبرزين فيها ولم يكن في طبيعته بمعزل عن طبائع السحر وأدعياء الغيب فقد قيل في وصفه وهو يتكهن إنه إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه والأغلب الأرجح ان به صرعا كأولئك الذين يشبهونه في الخلائق والدعاوى ومنهم الذين يعالجون الاستهواء من المستهوين او الوسطاء ولسلطانه على ابناء قبيلته احبوه ووثقوا به واطاعوه فتاتى له ان يجمع منهم أربعين الفا او ستين وهو عدد ربما ارتفعت به المبالغه او الجهل بالتقدير ولكنه لا يهبط الى ما دون العشرين قياسا على ما وصفت به معركه اليمامه من الهول وكثره القتل والجرح بين الفريقين وقد كان مسيلم يحسب الحساب لامور كثيره يوم تصدى لدعوى النبوه ومقاومه الاسلام فكان يقاتل تمام بن اثال ويناوش بني تميم لما بينهم من الذحول والمنافسات ويتوقى شر سجاح وقومها التغليبيين ودوله الاكاسره من وراء التغليبيين ويعلم ان اشياعه من بيوت بني تميم قد يخذلونه وأن الذين دانوا بالإسلام بين قومه عيون عليه وأن الخليفة لا يمهله ولا يجهل أخباره فتحيل على مهادنة خصومه وفرغ جهده لحرب المسلمين وحدهم وحشد كل ما في وسعه من جند وسلاح ثم تقدم بهم في عجلة إلى موقع يقال له عقرباء في طرف بلاده على مقربة من بلاد بني تميم ولم يكن خالد يجهل خطر الرجل الذي سيلقاه ولم يكن يخفى عليه أن الحرب في العراء غير الحرب في بلاد تكتمفها الجبال وتقام فيها الأبنية والأسوار فتوجه إلى اليمامة في أهبة كافية بالقياس إلى أهبة المسلمين لأعدائهم في صدر الإسلام ولا يعلم على التحقيق عدد الجيش الذي كان معه في عقرباء ولكنه على التقريب يجاوز الثمانية آلاف ولا يقل عنها، لأن جيشه بالبزاخة نحو خمسة آلاف، يضاف إليهم جيش شرحبيل بن حسنة الذي سبقه ولبث في انتظاره ولا يقل عن ألفين، ويضاف إليهم المدد الذي أرسله الصديق وراءهم بقيادة سليط بن عمرو ليحمي ساقتهم. وغير هؤلاء من تطوع للحرب مع المسلمين من بني تميم وبني حنيفة فهم في جملتهم يجاوزون الثمانية آلاف ولا ينقصون عنها إن نقصوا إلا بقليل لكن ما كان القوة من هذا الجيش الصغير إنما هو كثرة صناديد من أبطال صحابة المشهورين فيه فقد كان جيش المسلمين لا يجاوز في عدته نصف جيش اليمامة ولكنه كان في عدة وافية من أفذاذ الرجال الذين يقومون بالالوف فهم عداؤهم بهذه المثابة متناظران متكافئان، وكانا متكافئين متناظرين في صدق النية واتقاء العار من الهزيمة. هذا تاخذه غيره الحرم وهذا تاخذه غيره الدين وقد قال ابن مسيلمه لقومه وهم يتقدمون الى المسلمين هذا يوم الغيره اليوم ان هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحنا غير حظيات فقاتلوا عن احسابكم وامنعوا نساءكم فليست تعوز الخصمين حراره الخصوم ولا شواحذ الغيره ولا صلابه العزم ولا توسم الامل في النجاح ولم يزل خالد يتقدم إلى وجهته على تعبئة كاملة كعادته في معظم غزواته، وكان يتلقى الأخبار عن مسيلمة وحركاته في كل مرحلة من مراحل الطريق، ولعله استعظم القوة التي حشدها مسيلمة في عقر داره، فجنح إلى الأخذ بالأحوط، وكتب إلى الخليفة في طلب المدد، عسى ان يحتاج إليه بعد الجولة الأولى من جولات القتال، فامده الخليفة بجرير بن عبد الله البجلي، ولكنه التحم بجيوش مسيلمة قبل أن يصل إليه فلقيه منصرفا من اليمامة ولما دنا من أرض مسيلمة مرت مقدمة جيشه في الليل بكوكبة من الفرسان بين الأربعين والستين عليهم مجاعة بن مرارة من زعماء بني حنيفة وأصحاب الرأي والمنزلة فيهم وكأنه كان خارجا لاستطلاع أمر المسلمين ولكنه أنكر ذلك وزعم أنه ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر فلما سئل عن دينهم قالوا منا نبي ومنكم نبي فأمر خالد بضرب أعناقهم جميعا واستبقى مجاعة عسى أن ينتفع بمنزلته في قومه أو بعلمه بالحرب والمكيدة كما قال لبعض الرواة ونزل خالد على كثيبا في مواجهة مسيلمة ثم التحم الفريقان وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله واندفعت في هجمتها حتى دخلت خيمة خالد من وراء العسكر وفيها امرأته أم تميم ومجاعة بن مرارة مقيد بالاغلال فهم بعض الحنفيين بقتلها لولا ان حماها منهم مجاعه واوصاهم بها خيرا وهو يقول نعمت الحره هذه وعليكم بالرجال شوهد في كثير من المعارك بين المسلمين واعدائهم في الصدر الاول ان الكره الاولى غالبا ما تكون للمشركين ولا حين تجتمع لهم مزيه العدد والراحه حيث يختارون مكان القتال وهي مشاهدة لا تستغرب ولا تخالف العهود لأن الدفعة الحيوانية أبدا لها الوثبة الأولى مع العدد الكثير وراحة الجسد وإنما الثبات للعقيدة التي يلوذ بها الإنسان بعد المراجعة وللضمير الذي يثوب إليه المرء بعد الامتحان وليس من شأن العقيدة أن تكون كالدفعة الحيوانية وثبة عجلة وهجمة سوارة فاشلة وإن مشانها أن تحاسب النفس وتستعيد قواها وتستخرج ذخيرتها من أعماقها، فهي لهذا تنفع صاحبها في المحنة وبعد التبين الشدة، وبخاصة حين يحتاج إليها بعد الجولة الأولى، وهذا الذي حدث في عقرباء كما حدث في وقائع شتى، فبعد الجولة الأولى التي فازت بها الدفعة الحيوانية، برزت العقيده إلى الطليعة وجاءت بمعجزاتها، وهي معجزات لا يتخيل العقل أن نفسا إنسانية تقدم عليها بغير اعتقاد انكشف الأعراب أولا في أول صدمة وتزلزلت أقدام أناس من الأنصار والمهاجرين من طغيان الجموع الهازمة على السواء فبادر خالد إلى تنظيم جيشه على وضع جديد فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز الأعراب كل بني أب على راية وصاحبهم أيها الناس تمايزوا حتى نعرف من أين نؤتى ثم عول على الموت كما وصاه أبو بكر فوهبت له الحياة ووهب النصر حمل على القوم حتى تجاوز الصفوف وجعل يخاطب مسيلمة ويعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق ومسيلمة يروغ منه ثم نادى بشعار المسلمين يا محمداه ودعا إلى المبارزة وهو يصول ذات اليمين وذات الشمال، ولا من يثبت له في مجال، ولم يبال أن ينظر إلى ما وراءه لأنه ترك كل شيء في تلك الساعة إلا أن يتقدم أمامه، ولم يزد على أن قال لجيرته أو من نسميهم اليوم أركان حربه لا أتينا من خلفي، ومضى إلى تقدم بغير رجوع إلا رجوع ظافر مختار، وظهرت في مقام الهول فضيلة الصناديد من كبار الصحابة فحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى انصاف ساقيه وهو يحمل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن فلم يزل ثابتا حتى قتل في مكانه وصاح زيد بن الخطاب أيها الناس عدوا على أدراسكم واضربوا في عدوكم وامدوا قدما ثم أقسم والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي فكانت آخر ما فاه به في ذلك اليوم وحمي البراء بن معرور وأخذته العرواء التي كانت تأخذه حين تتعالى الوغى ويحتدم القتال فكان كأنما يبحث عن الموت ويهرب من الحياة وتجاوبت الساحة بأصوات الأبطال يسون بعضهم بعضا وينظر بعضهم إلى بعض وهم ينقدون على أعدائهم ويتنادون بينهم يا أصحاب سورة البقرة يا أنصار الله كما نداهم النبي عليه السلام في يوم حنين فاستحى كل مناد منظور المكان منهم في ذلك المشهد العظيم أن ينقص على عقبيه ولم يرى منهم إلا قتيل في موضعه أو زاحف إلى الأمام وما هي إلا سويعات حتى انكشف أصحاب مسيلمة منكسرين، وهرول مسيلما نفسه إلى حديقة مسوره من ورائه، وقد سميت في ذلك اليوم بحديقة الموت لكثرة من قتل في طريقها وكثرة من قتل فيها، ولاحت من البراء نظرة إلى جانب الباب، فإذا هم قد أوشكوا أن يغلقوه عليهم، فصاح باخوانه يا معشر المسلمين ألقوني عليهم من فوق سورها، فاحتملوه فوق الحشف ورفعوها بالرماح حتى بلغت أعلى السور، فسقط منه على القوم بعد تردد، ولم يزل يعالج باب الحديقة حتى فتحه، وقد تواثب أفراد من المسلمين إلى جانبه، فأعانوه، وقتل في هذه الهجمة مسيلمة، كما قتل محكم بن الطفيل أكبر أعوانه ومشيريه، فاضطرب بنو حنيفة، ووقعوا في الحيرة، وهم في هزيمة لا يشار فيها برأي ولا يصغى فيها إلى مشير، فشغلوا عن باب الحديقه واعين المسلمون على اقتحامه من داخلها وخارجها فحق لتلك الحديقه في ذلك اليوم ان تسمى حديقه الموت لانها اشتملت في يومها على الوف من القتلى وبلغ عدد القتلى جميعا في ذلك اليوم بين ساحة القتال وحديقة الموت عشرات الألوف أقلهم في تقدير المقدرين عشرة آلاف من بني حنيفة وستمائة من المسلمين وأكثرهم في تقدير المقدرين يرتفعون إلى سبعين ألفا أو ثمانين ألفا حنفيين وألفين مسلمين وهو رقم لا يدل على نبأ صحيح ولكنه يدل على هول صحيح سرى في الافاق من انباء تلك المعركه التي ذهبت فيها نخبه من اجل الصحابه وافقه الفقهاء ومن جراء مقتلهم في هذه المعركه امر الخلفاء بجمع القران في المصحف بعد ان فني الكثيرون من حافظيه وخيف ان يفنى اخرون ثم بعث خالد الخيول حول اليمامه يلتقطون ما حول حصونها من مال وسب وعزم على غزو حصونها جميعاً، ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ والكبار، فاقترح عليه مجاعة أن يذهب إليهم لينزلهم صلحاً عن معاقلهم، ثم خدعه وأخلص لقومه، لأنه أمر النساء والكبار أن يلبسوا الحديد ويبرزوا من رؤوس الحصون، فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس، فأثر المصالحة لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب واشترط أن يسلموا وان يكون له نصف السبي والغنائم ثم نزل من النصف إلى الربع حين أوهمه مجاعة أن القوم قد رفضوا ما قبل منه فلما اطمأن المعتصمون إلى الحصون من بني حنيفة فتحوا أبوابها فلم يرى فيها إلا امرأة أو صبي أو شيخ فان أو رجل هزيل لا يرجى لقتال وقد يتوقع من خالد أن يغضب على مجاعة ويبطش به بطشه خالدية بعد هذه الخدعة التي اشترأ عليه بها علانية وهو في قبضة يديه لكننا في الحق لا نعجب إذا هو لم يغضب لأن عمل مجاعة لا مراء عمل نبيل يكبره في النفوس النبيلة ويبعث له فيها الإعجاب الذي يكفكف من شره كل غضب سريع فهو عمل ينضح بالمروءة والغيرة على العشيرة، وكلتهما فضيلة يعرفها خالد، ويعرف للمتصف بها قدره، فلا يذله ولا يجزيه شر الجزاء، وقسار ما بلغ من غضبه أنه نظر إليه نظرة شدراء، وصرخ به ويحك خدعتني فلم يجبن مجاعه ولم يعتذر وانما قال هم قومي وما نحسب الا ان الاعجاب بمجاعه قد حبب الى خالد ان يسهر اليه ويوثق الصله بينه وبينه زعيم شجاع جميل الراي حسن التدبير غير على قومه عليم كما وصفوه بمكيده الحرب والسلم فهو خير صهر في تلك القبيلة التي يفخر سيف الله بدخولها على يديه في الإسلام ويطب له أن يعزز صلة الدين بصلة البيت والنسب وقد طاب له المقام بتلك البقاع المخصبة التي يزينها له النصر كما يزينها له طيب الهوى فاختار له واديا من أوديتها الجميلة يسمى الوبر ليقيم فيه حتى يؤمر بوجهة أخرى وخطب إلى مجاعة فتاة له موصوفة بجمالها، وهي خطبة لا ترفض، ولكنها قد تقبل وتؤجل، لأن مجاعة قد علم من ليلى مذ كان سجينا في خيمتها كيف تلقى الخليفة أصحابه خبر زواجها بخالد في ساحة القتال، فأشفق هذا الرجل المحنك البصير بالعواقب من عاقبة تسوءه. وتسوء ابنته وتسوء خالدا في جريرته فاستمهله ولم يعجل بتلبية طلبه وقال له مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك ولكنه لم يلبث أن علم إصرار خالد حتى أجابه ورأى أن عاقبة القبول أسلم من عاقبة الإباء وكان خالد قد تلقى من الخليفة أمرا باستئصال كل من يحمل السلاح من بني حنيفة فعادت الرسل إلى الخليفة بخبر الصلح وخبر الزواج فحسب أن الأمرين مقترنان واشتد به السخط على عمل خالد بما وقع في نفسه من حسبان فكتب إليه أعنف خطاب وجهه إلى قائد من قواده أول من ولاته وسماه ابن أم خالد وقال له في خطابه إنك لفارغ ونع عليه ان ينكح النساء وبفناء بيته دم ألف ومئتي رجل من المسلمين لم يجف بعد وقد كتب خالد إلى الخليفة يعتذر في أنفة وعزة أما بعد فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور وقرت بي الدار وما تزوجت إلا إلى امرئ لو عمدت إليه من المدينة خاطبا لم أبله دع أني استثرت خطبتي إليه من تحت قدمي فإن كنت قد كرهت لي ذلك لدين أو دنيا أعتبتك وما حسن عزائي على قتل المسلمين فوالله لو كان الحزن يبقي حيا او يرد ميتا لابقى حزني الحي ورد الميت ولقد اقتحمت في طلب الشهاده حتى يئست من الحياه وايقنت بالموت واما خدعت مجاعه اياي عن رأيي فاني لم اخطئ رايي يوما ولم يكن لي علم بالغيب وقد صنع الله للمسلمين خيرا واورثهم الارض وجعل لهم عاقبه المتقين وقال في رساله اخرى اني لم اصالحهم حتى قتل من كنت اقوى به وحتى عجف الكراع ونهك الخف ونهك المسلمون بالقتل والجراح وقد ظن خالد ان الخليفه لم يكن ساخطا عليه ذلك السخط لولا إصغاؤه للأعيسر كما كان يسمي عمر بن الخطاب ويخيل إلينا أن سخط الخليفة لم يكن ليبلغ به هذا المبلغ لولا أن زواجه ببنت مجاعة سبقه ذلك الزواج الذي خبطت فيه الظنون بعد مقتل مالك بن نويره وعلى هذا انقضى واجب خالد بن الوليد في حروب الردة كأحسن ما ينقضي هذا الواجب وقام وحده بأوفر سهم في هذه الحروب لأنه قمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها فقمع فتنة بني أسد وحلفائهم وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة وقمع فتنة بني حنيفة وخطرها انها كانت فتنة القبيلة الاقوى والعديد الاكثر بين العرب قاطبة وحقق كل ما ندبه له الخليفة وكل ما اتفق عليه سواء من الخطط التي نظر معا في تفصيلاتها او من الخطط التي عرف خالد غاياتها وابتدع لها مرتآه من اساليبها في اماكنها واوقاتها ولم يخالف رغبة الخليفة الا في موضعين لهما كما اسلفنا علاقة بمسألة زواج اما الاولى وهي زواج ليلى امراه مالك فقد تقدم تلخيصها وجمله الراي فيه كما اسلفنا انه عمل يحوج خالدا الى الاعتذار والتفسير وانه صفحه كان خيرا له لو طويت من تاريخه فما فيها مزيد افتخار وفيها على اهون القولين مقام اعتذار وأما الأخرى فلا يسع أحدا ان يسهو فيها عن عجلة خالد إلى الزواج على غير عادة القوم في ميادين القتال ولكن لا يسع أحدا كذلك أن يتعدى هذا إلى مظنة تمس نية الرجل أو تجعل صلحه لبني حنيفة متصلا برغبته في الزواج ببنت مجاعة زعيم الحنفيين في صلح اليمامة، ذلك بعيد جد بعيد. لأن بنت مجاعة كانت بين يديه وكان في وسعه أن يقتل أباها نقمة من خداعه إياه ومرضاه للخليفة الذي أمره باستئصال من يحمل السلاح في القبيلة فهو يقتله ولا معتبت عليه ولم يصالح خالد بن حنيفة وهم مجمعون على قبول صلحه بل كان منهم زعيم له أنصار وأتباع وهو مسيلمة بن عمير أبا ان يذعن لشروط مجاعة ومضى يهتف في قومه يا بني حنيفة قاتلوا عن أحسابكم ولا تصالحوا على شيء فإن الحصن حصين والطعام كثير وقد حضر الشتاء فلما عارضه مجاعة وذهب برأي الأكثرين من قومه تمادى مسيلمه بن عمير في لجاج الخصومه وانسل إلى فستات خالد يريد أن يفتك به ويشيع بموته الفتنة التي لا تؤمن عقابيلها في معسكره ومعسكر بني حنيفة فتنبه خالد إليه وسأل من هذا المقبل فعرفوه به فقال اخرجوه عني فلما أخرجوه وجدوه يخفي السيف في ثيابه فلعنوه وأوثقوه في الحصن واخذوا عليه عهدا لا يقربن بعدها من فسطاط خالد حتى تنتهي بيعة قومه على الإسلام ولكنه غدر بعهده وأفلت بالليل إلى عسكر خالد مصرا على قتله فلما ادركوه دون بغيته اجال السيف على حلقه فقطع اوداجه واثر الموت على التسليم ومع هذا بقيت بلده القريه ووادي العرض في اليمامه لم يشملها الصلح الذي شمل العسكر في عقرباء فلم تكن مطاولة القوم خيرا من المصالحة في حالة كتلك الحال ولم يكن في طاقة المسلمين أن ينهضوا للمطاولة بعد أن قتل منهم من قتل وجرح من جرح ومضى على أكثرهم عدة شهور بين مشقة السفر ومشقة الهول والبلاء ولم يكن إرجاء التسليم مأمون المغبة إذا استثيرت نخوة الحنفيين وفيهم من يعاند في الخصومة ذلك العناد ولقد يكون المستسلمون منهم أسرع إلى النكسة يوم يشهدون بأعينهم سبي النساء غير حظيات وقتل القادرين على الحرب من فتية وكهول فدواعي خالد إلى الصلح أظهروا وأرجحوا من أن يعتسف معها داع آخر غير معقول ولا مستساغ وأن الداعي الذي لا يعقل ولا يستساغ هنا له التعليل بزواجه من فتاة اليمامة وأيسر شيء لديه أن يسبيها بعد قتل ذويها ثم يكون ذلك أدنى إلى رضا الخليفة وتحقيق ما أمر به وذلك قبل أن يطلع على الموقف في اليمامة من جملة نواحيه وبعد فليحسب زواج خالد كله في أي سجل يشاء أن يحسبه الحاسبون ففي سجل المفاخر الإسلامية شيء يحسب له بعد حرب اليمامة لن يطول فيه خلاف، فتلك أول حرب ظهر فيها للمسلمين مصداق قول النبي عليه السلام أنه سيف من سيوف الله. كان الخطر على الدين الجديد من العرب أنفسهم ومن أمم الأعاجم التي تحيط بالبلاد العربية. وقد رأينا نصيب خالد من وقايه الإسلام في أرضه وهو أوفى نصيب. وسنرى نصيبه من مراس الخطر الآخر وما هو بأكبر الخطرين، ولكن نصيب خالد في مراسه كان أوفى النصيبين.